لله في الآفاق آيات لعل اقلها هو ما اليه هداك ولعل ما في النفس من اياته عجب عجاب لو ترى عينك والكون مشحون باسرار اذا حاولت تفسيرا لها اعياك قل الطبيب تخطفت يد مدى من يا طبيب بطبه ارداك نجوا في بعدما عجزت فنون الطب من عافاك الصحيح يموت لا من عله من بالمنايا يا صحيح دهاكا كل البصير وكان يحذر حفرة فهوا بها من ذا الذي اهواكا بل سائل ال ما خطى بين الزحام بلا استظام من يقود خطاكا كل الجنين يعيش معزولا بلا راع ومراما الذي يراك كل الوليد بكى وأجهش بالبكاء لذا الولا دمى من الذي ابكاك واذا ترى الثعبان ينفث سممه فاساله من ذا بالسموم حشاك واساله كيف تعيش يا ثعبان او تحيا وهذا السم يملا افاك واسال بطونا النح لكيف ستقاطرات شهدا وقل للشهد من حلاكا بل سائل اللبن المصفا كان بين دم وفرس ما الذي صفاكا واذا رايت الحي يخرج من حنايا ميت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 وَأَسْأَلُ شُعَاعَ الشَّمْسِ يَدْنُو وَهِيَ أَبْعَدُ كُلَّ شَيْءٍ مَا الَّذِي أَدْنَاكَ قُلِ الْمَرِيرُ مِنَ السَّمَارِ مَنَ اللَّذِي فِيهِ بالمُرّ من دون الثمار غذاكا وإذا رأيت النخل مشقوقا النواه فاسأله من يا نخل شق نواكا وإذا رأيت النار شب لهيبها فاسأل له بالنار من أوراك وإذا ترى الجبل الأشم مناطحا قمم السحاب فسأله من أرساك وإذا ترى صخرا تفجر بالمياه فسأله من أرساك بِالْمَاءِ شَقَّ صَفَاكَ وَإِذَا رَأَيْتَ النَّهْرَ بِالْعَذْبِ الذَّلَالِ سَارِ فَسَلْهُ مَنِ الَّذِي أَجْرَاكَ وَإِذَا رَأَيْتَ الْبَحْرَ بِالْمِلْحِ الْأُجَاجِ تَغَافَسْ سَلْهُ من الذي أضغاك وإذا رأيت الليل يعشى داجيا فأسألهم من يا ليل حاك دجاك وإذا رأيت الصبح يسفر ضاحيا فاسألهم من يا صبح صادق حاك ستجيب ما في الكون من اياته عجب عجاب لو ترى عينك ستجيب ما في الكون من اياته عجب عجاب لو ترى عينك ربي لك الحمد العظيم لذاتك حمدا وليس لواحد الاكا يا مدرك الابصار والابصار لا تدري له عل كنهه ادراكا ان لم تكن عيني تراك فانني في كل شيء أستبين علاك يا منبت الأزهار عاطرة الشذا ما خاب يوما من دعا ورجاك يا مجري الأنهار عاذبة النداه ما خاب يوم من ندعى ورجاك يا ايها الانسان مهلا من الذي بالله جل جلاله اغراك يا ايها الانسان مهلا من الذي بالله جل جلاله اغراك يا ايها الانسان مهلا من الذي جَلَّ جَلَالُهُ أَغْرَاكَ يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَهْلًا مَنْ لَدَيْ بِاللَّهِ جَلَّ جَلَالُهُ أَغْرَاكَ يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَهْلًا مَنْ لَدَيْ بِاللَّهِ جَلَّ جَلَالُهُ